وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي يا لَا مُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْشَوْنَ ونع علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه يعمل ما شئتم إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَه إِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ீீீனமனு அசிஃ வல்லதீனூக்கி மாம உல كَيُنَادُونَ مِمَّا كَانَ بَعِيدٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ لولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك من مريب من اعمل صالحا فلنفسك وَمَن أَسَاءَ فَعليهِ ذٰلِكَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ